إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا ما لهم أعمالهم فَهُمْ فهم يامهون أولئك الذين لهم عذاب وهم في الآخرة هم الأقصون وإنك لا تلقي من اللحن إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بقبل أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون لَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَتْ في فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ حَكِيمٌ وَأَلْقِ عَصَاكَ لَمَّا رَآهَا تَحَسَّدُ كَأَنَّهَا جَنٌّ وَلَا مُدَبِّرٌ وَلَمْ يُعَقَّبْ يُمْسَا لَا تَخَفْ إِنَّ مَن يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَكُمْ مَبَدَّلَ حُكْمًا بَعْدَ سون فإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَبْخِ الْيَدَ كَفِي بِيدِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ لَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَالَّذِينَ هَاءَ أَنفُسُهُمْ بُنُلًا وَعُدْوًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ولقد آتينا داود وسليمان عِلمه وقالا الحمد لله الذي سُبّلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أئنها ما تعلمنا من طق الصغير وأعطنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يحرون فتبست ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني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 وتفقد الطير فقال ما لي انا ارى الهدهد ام كان من الغايدين لا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لايئثني مبين فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يتجون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وذين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأة السماوات والأرض ويعلم ما تحقون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرص العظيم قال سَنَظُرُ أَفَدَقْتَ أَمْسُنْتَ مِنَ الْجَادِبِينَ إِذْهَب بِكِتَابِهَا ذَا فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَكُ إِنِّي أُلْقِي إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إنه من تليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعموا علي وأفوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمره ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ إِلَى مَلِكِهِمْ قَالَتْ أَتَمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فما أكان الله خير مما أتكم بلأنتم بهريتكم تفرحون يرجع إليهم فلن ينهوا بجنود الله قبل لهم بها ولا نهم منها أدلته وهم صاغرون قال يا إنها الملأ أيكم يأسيني بعرشها قبل أن يأسوني مسلمين قال عسريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لطوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يردد إليك طرفك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 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو العلم من قبلها وكنا مسلمين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 قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أقاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يقتصمون قال يا قوم لم بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال صائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة دفعة رهض يفتدون في الأرض ولا قالوا تقاسموا بالله لبيتا وأهله ثم لنقولا لوليه ثم لنقولا لوليه ما شهدنا مهلك اهله وان ما لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أما دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم قاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يستقون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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قالوا أخرجوا آل اللقن من قبيدهم إنهم أناس لية ضحون فإن جيناه وأهله إن لم قدرناها من الغابرين وأمقرنا عليهم مقرا فساء مقر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ فَأَنْتُمْ تَنتَفِعُونَ فَإِذَا أَنتُمْ فِيهَا تَسْتَمْتِعُونَ فَإِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَرْحَةٌ اِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَشَرِ إِلَٰهُهُمُ ٱللَّهُ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَا وَلِمَنْ لَمْ يَتَذَكَّرُنَّ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهُنَّ اللَّهُ دَعَا اللَّهُ عَنِ يُشْرِكُونَ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ربث لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَكَ رَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إلى أكثر الذين فيه يختلفون وإنه له دو ورحمة للمن信 إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم, تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا لَا ويوم وَيَوْمَ من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بأيات ولم تحصوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بأيات ولم تحصوا بها علما أم ماذا كنتم تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكَنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ويوم ينفخ في الصور تفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمرو من رسحا بصنع الله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 وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنجرين وقل الحمد لله سيوريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل من عما تعملون